افتح هذه المعاني على مراد ربك منك تجدها وصيتك ان تتقيني ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ان اتقوا الله وصية وصية من الله بهؤلاء العباد الفقراء وصية للمذنبين وصية للعصى وصية للغافلين وصية للبعداء وصية للمقربين ووصية للمحبين ووصية هي وصية الله للأولين والآخرين اتقوا الله وهنا يأتي موضوع الخفة كيف اتق الله الله يقول لي الله يقول لي اتق الله ولقد وطينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ان اتبوا الله فكيف اتقيه كيف اكون من المتقين اول سبيل لذلك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 أن تكون دائما تشعر تحس إن ربنا معاك قريب منك يراك يسمعك مهيم على الكون قادر أن يبطش بك قادر أن يرحمك قادر أن يعطيك قادر أن يعافيك قادر الشعور ده الشعور شعورك الله جل جلاله محيط واجع عليم قادر جبار رحيم وجود لطيف حليم كريم شعورك قلنا في الخطوة الماضية ان لازم تمر بمرحلة الايمان وبعدين اليقين وبعدين الايمان اليقين البصيرة الاحساس. ان تؤمن العلم الاول ان تعلم اولا ان الله جل جلاله على كل شيء قدير. ان تعلم اولا علم عقيدة. تعلم اولا ان الله سميعا مصير عليم يرى الآن تفاصيل خواطرك اللي بيزول فراسك رأسك الآن اللي دماغه بتقول احنا في الشمس خلص يبتوع الشمس اسأل الله ان يظلكم في ظله يوم لا ظل الا ظله وقلت كثيرا لن يستوي اللي في التكييف مع اللي في الشمس هناك ولن يستوي من اللي اتى من الفجر ومن الساعة عزرة عن اللي جاي متأخر الساعة ناصر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 يا علم تفاصيل خواطرك مجالات قلبك ما تريد وما تشتهي عين ثم اعتقاد ان تعتقد ثم ان سوق يقين ثم ان تتبصر اليقين يورث بصيره ثم ان تشعر ان تحس بتحس وان بتتكلم ان ربنا سمعك فتخرس تخرس خالص تحس وانت ماشي ان ربنا شايفك فيرتعش لهذا قلبك انا عايز اسألك يا حبيبي اللي وقف في الشمس هناك وتمعني عايز اسألك هل حصل في قلبك الرعشة دي لما حسيت ان ربنا شايفك وانت وقف اريدك ان تشعر بها الآن. أن الله مصالع عليك ويراك ورحيم بك ويريد أن يرحمك قال الله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم كريم كريم اشهد ان ربي كريم السهد اولا لكي تكون من المتقين ان تشعر هذا السعور ان ربك بك محيط وعليك قادر وفوقك قاهر يسمعك يراك يعلم تفاصيلك هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفتكم هو أعلم التقوة هي بمن اتقى هو أعلم بمن اتقى من التقوة أن تعلم هذا ان ربنا عرفك أنت ابن مين وقيت منين من أول التراب قبل سيدنا آدم إلى أن يكون مآلك في الجنة او النار اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعل خاتمتنا الجنة تلك الأولى الثانية الرعاية بحقوق الله بكي تكون من المتقين قال قال ربنا جل جلاله اسمع اسمع يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته والله إنها لآية تفتت الأكباد حق تقاته ومن يطيق خففها الله وقال فاتقوا الله ما استطعتم لاننا لن نستطيع حق تقاتل فخففها الكريم جل جلاله قل الحمد لله عليهم بفخرنا وضعفنا